هو أن أوصي نفسي أولا يعلم الله حاجتها إلى من يوصيها وأوصي سائر المسلمين بأن يعظموا الله جل وعلا في قلوبهم وأن يظهروا لربهم تبارك وتعالى قبل أن يأتي الشهر حاجتهم إلى غفران الذنوب وأن يظهر العبد لله جل وعلا نيته في أن يصوم الشهر حتى يغفر الله خطيئته ويقبل توبته ويمحو ذنبه ويرفع درجته إن لم تكن تلك السريرة نابتة في القلب ساعية نحو رضا الرب لا ين يكون هناك توفيق من الله لذلك ملعبت إلا أن يشاء ربي شيئا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا الله جل وعلا يقول لا أن يكون هناك سريرة قد انطوت هذا حب الله وتعظيمه وإجلاله ومعرفتها لابد من نور علم أن هذا الشهر جعله الله مطيا لأوليائه أن يقربهم ولأعدائه أن يبعدهم جعله الله مطية لأقوام يكون لهم حجة ولأقوام يكون عليهم حجة جعله الله مطية لأقوام يستعملهم ربهم في العمل الصالح ولأقوام تزداد عليهم التبعات وتقوم عليهم الحجج ويدن عياذا بالله من النار لا بد من هذا الأمر الثاني إذا دن الشهر يكثر العبد من الاستغفار حتى يكون مهيئا ولا يبدأ بالصم حتى يثبت في حديث عمار نهى عن صيام يوم الشك حتى لا يكون غير رمضان مثله رمضان لا يكون غير رمضان مثل رمضان فإذا أقبل الشهر يظهر لله بدعاء بانكسار بأي أمر كم هو في حاجة ملحة إلى رحمة ربه ويتبرأ من حوله وطوله وقوته وهذه أمور سهل قولها بالألفاظ لكن دون تحقيقها عملا وقلبا خرط القتاد ويسيرة على من يسره الله جل وعلا عليه ثم إذا بدأ الشهر يعلم أن أوله ليس كوسطه وسطه ليس كآخره فيتدرج لا يأتي الشهر مرة واحدة فإن المنبت لا أرضا قطعة ولا ظهرا أبقى وإنما يبدأ بما يطيق بما يقدر عليه يؤخر السهور يحجر والفطر، يبره والديه يتصدق بشيء يسير يقوم شيئا من الليل يقرأ أجزاء من القرآن ثم يتدرج حتى لا يصيبه السآمة والملل في آخر في آخر الشهر يجعل بين عينيه لا يدري، يدرك رمضان الذي يليه أو حتى لا يدري سيتم لو سيتم صيام هذا العام أو لا، وجهله بهذين يجعله يتقرب إلى ربه، ويزدرف إلى خالقه ومولاه بصورة أكبر. الوصايا سهل قولها، على قائلها وسهل على سامعها أن يسمعها.